كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا 117. وقالكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 118. أتأتون الذكران من العالمين 119. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم وَلَا إِلَّا أَن لَّمْ تَنْتَهِيَ لَقِن تَكُونَ مِنَ الْمُخْرِجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم نطرا فساء نطر المنذرين في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقوا 117. فاتقوا الله وأطيعون 118. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 119. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وَازِنُوا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ مُسْتَقِيمًا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ